أخذ والعطاء في المال مظنة الظلم والقوي يظلم الضعيف أو الضعيف يظلم ال من من هو مطالب بالمال قد يبخس أو يخفي الحسن ولا يعطي إلا الردي فالظلم ظلمات يوم القيامة ولما كان الظلم مظنة الولاية أكثر لأنها موقف القوة حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه من الظلم لأنه أمير ومندوب رسول الله ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال هذا صالح وتقي هو صالح وتقي رضي الله عنه وأرضاه لكن مع ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا تحذير لكل قوي من الظلم مهما كان منصبه أو موقفه فإياك وكرائم أموالهم كرائم جمع كريمة يعني الغالي النفيس من الإبل والبقر والغنم والتمور والحبوب وغيرها من الأشياء التي فيها الزكاة واتقي دعوة المظلوم اجعل بينك وبينها وقاية لا تتوجه عليك كيف تجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقايا ما تظلمه إذا ما ظلمته ما دعا عليك ولو دعا عليك وأنت لم تظلمه رجع الدعوة عليه اجعل بينك وبين دعوة المظلوم حاجز وهو العدل وهو ضبط الأمور وهو عدم التساهل فإنه ليس بينها بين الدعوة وبين الله حجاب يرفعها الله جل وعلا ويقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فدعوة المظلوم موعودة بالنصر فليحذر المسلم أن يظلم غيره حتى وإن كان يهودي أو نصراني أو كافر ما تظلمه أنت معمور بالعدل، فتجار، تجار سلفنا الصالح رحمة الله عليهم دعوا إلى الإسلام بأعمالهم قبل أقوالهم، ما كانوا فقها بعضهم، ولا عنده بصيرة دخل بسببه أناس كثير الإسلام، لأن كان يتعامل معهم معاملة حسنة، ويتمكن من غشهم. ويتمكن من جحد أموالهم ويتمكن من سلب أموالهم فما يفعل فيقال له في ذلك فيقول ديني ديني يمنعني من الظلم يمنعني من الغش يمنعني من الكذب يقولون هذا دين حسن الذي يأمر بالعدل ويأمر بالإنصاف ويحرم الظلم ويحرم الغش هذا جدير بأن يعتنق فعتنق كثير من الناس الدين الإسلامي بحسن معاملة المسلمين لهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه إذا قال أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما فهذا الحديث في الصحيحين ولهما عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا لا الراية غدا رجل رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتى به فأتي به فأتي به فبصق في عينيه ودع له فبرأ كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام ولهما للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما فالحديث صحيح متفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أحد الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر يقال يوم كذا يوم خيبر وغزوة خيبر استغرقت أيام وزمن طويل ويقال يوم خيبر ويوم أحد ويوم الأحزاب للوقايا وخيبر كانت مدينة قريبة من المدينة المنورة وموطن لليهود كان فيها أكثرهم يهود وكانت محل زراعة وحرث وكان لها شنعان وفيها اليهود لهم صولة ولهم جولة ولهم قوة ولهم منع وعندهم حقد وحسد على الدعوة الإسلامية فهم يسعون في القضاء عليها وهم الذين سعوا في تحزيب الأحزاب سعوا لدى كفار قريش ولدى مشرك العرب في أن يجتمعوا معهم للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة فكان اليهود هم الأساس الأول في تحزيب الأحزاب واجتماع الأحزاب التي غزت المدينة فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم بالصلح بصلح الحديبية مع كفار قريش توجه بعدها عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وحاصر أهلها وذلك في السنة السابعة من الهجرة في آخر السنة السادسة كان صلح الحديبية وفي أول السنة السابعة توجه صلى الله عليه وسلم الى خيبر. وهي غنيمة وعدها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم فتوجه صلى الله عليه وسلم على خيبر وهم يهود معادون للنبي صلى الله عليه وسلم محاربون له فقال صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي التي بشر بأن الله جل وعلا سيفتح له الصباح قال عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية الراية العلم واللواء قيل هما سوى وقيل هما متفاوتان تفاوت بسيط وهي تجعل حول الرئيس ليعرف مكان القيادة ما تكون راية في الخلف ولا في الوسط إلا تكون حول قائد الجيش حتى يعرف أن هذا مكانه من أراده من الجيش لأعطينا الراية يعني القيادة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيستلم الراية ولا شك أن الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم والمؤمنون يحبون الله ورسوله فالمحبة موجودة لكن إذا خصص بها شخص هذه الغنيمة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبون الصحابة رضي الله عنهم كلهم والصحابة رضي الله عنهم يحبون الله ورسوله لكن إذا قيل هذا يحب الله ورسوله هذه شهادة إذا قيل هذا من أهل الجنة هذه شهادة يحرص عليها الصحابة رضي الله عنهم لأعطي النراية غدا رجلا يحب الله ورسوله شهادة له بالإيمان ويحبه الله ورسوله شهادة له بأن الله يحبه ورسوله كذلك وشهادة له بأنه يموت على الإيمان لأن الله جل وعلا لا يحب من يموت على الكفر يفتح الله على يديه يكون على يده الفتح فتح خيبر الناس سمعوا هذا الخبر وهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد يقول لعلي أنا هو وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأن ما منهم أحد يحقر نفسه كل واحد منهم يقول لعلي أكون أنا ذلك الرجل فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها كل واحد يتحرى ويحرص على أن يكون هو صاحب الراية وهو الذي يعطاها جاء في حديث آخر أن علي رضي الله عنه كان في المدينة ما خرج مع الرسول أول ما خرج ثم إنه رضي الله عنه تأسف على نفسه وقال كيف يخرج الرسول حتى وإن كان أرمد وإن كان ما يشوف كيف يخرج الرسول للجهاد في سبيل الله وأنا أتخلى في المدينة انطلق رضي الله عنه إلى خيبر فلما أصبح الناس تسارعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول لعلي أنا الذي أنادى يقول عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ تمنيت أن أكون أنا أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما تمنيت وما أحببت الإمارة إلا يومئذ فقال عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الناس كلهم أين علي بن أبي طالب علي قد يكون في ذلك الوقت ما وصل خيبر إلى الآن وقد يكون وصل خيبر ولا فكر في الراية ولا في القيادة ولا في هذه الصفة لأنه مشغول بنفسه أرمت ملفوفة محزومة عينيه ما يشوف أتي به أخذ بيده أحد الصحابة رضي الله عنهم يمشي به أعمى أرمد في عيني معصوبة عينه أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه يعني كالعاز إنه ما يصلح لل للراية ولا للقيادة ما يشوف فأرسلوا إليه طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له رجل يحضره يقول فأوتي به ما قال أتى قال أوتي به الرسول الذي أرسل إليه مسك بيده وأتى به وأحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه يعني تفل وقرأ ودعا رقاه يعني رقيا فبرأ كأن لم يكن به وجع زال الأثر بالكلية يعني في العادة أن الأثر يزول شيئا فشيئا يزول الألم يزول الاحمرار، الإحمرار العين أو اسودادها أو كذا تدريجيا هذا بمجرد بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وقراءته زال جميع الأثر كأن لم يكن به وجع ما كأنه اشتكاه فأعطاه الراية يعني سلمه القيادة ودل على أن القيادة لا تكون للكبير دون الصغير ولا للصغير دون الكبير وإنما الله ورسوله يختاران من يرى أنه أهل لذلك نعم فقال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون, يدوكون أن يخوضون فأعطاه الراية ثم أرشده وعلمه وإن كان قائد يحتاج إلى توجيه وتعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى توجيه من العالم الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة فعلماء هذه الأمة هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فالفقه والبصيرة في الدين والحروب والقتال والأخذ والعطاء يرجع فيه إلى العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فإذا كان الرجوع إليهم يكون على وفق السنة وإذا كان خلاف ذلك فكيكون فيه مجال للرأي والخطأ والصواب ومخالفة السنة من حيث لا يشعر المرء قال له عليه الصلاة والسلام بعدما أعطاه الراية انفذ على رسلك سر وليكن سيرك بمهل لا عجلة ولا طيش وانتبه يمينا وشمالا لا يكون الكفار واليهود وضعوا كمين تعبر ما تدري عنه ثم يلتف عليكم فانفذ على رسلك وتفكر وانظر في طريقك وتأمل ولا تستعجل ولا تشق على من معك لأن من معك يحتاجون إلى الرفق فارفق بهم تكون النتيجة حسنة حتى تنزل بساحتهم يعني حتى تكون قريب منهم حتى تكون عند أسوارهم تحجرهم ولا تنزل بعيدا فيتمكنوا من الفرار ونحو ذلك لا ثم إذا نزلت فلا تبادرهم في القتال وهكذا كان المسلمون ما يريدون القتال وإنما يريدون عبادة الله وحده هدفهم أن يعبد الله ولا يريد مال ولا قتال ولا شيء من هذا وإنما يريدون أن يعبد الله وحده أن تكون كلمة الله العليا فقط ثم إلى الإسلام ادعوهم إلى الإسلام وهذا الشاهد من الحديث للترجمة الدعوة إلى الإسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الجيش أن يباغت الأعداء بالقتال وإنما أمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثم أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أخبرهم وش الذي يجب عليهم إذا أسلموا لا تقل لهم أسلموا ثم يسلمون على غير بصير ولا روية ثم قد يرتدوا أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه يعني في الإسلام ما الذي يجب عليه ثم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبره كل صدق عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رجل واحد يهديه الله على يديك وعلي رضي الله عنه معه جيش معه جيش عظيم الجيش العظيم بقائده إذا حصل في هداية شخص واحد فيها خير عظيم يكفي يؤخذ من هذا أن المرأة لا يئس حتى ولو لم يستجب له من المجموعة كلها ومن البلدان الشاسعة والمقاطعات إلا رجل واحد فهو خير له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ويؤخذ من هذا أن ما يتعلق بالإسلام وإن كان شيء يسير فهو أفضل من أموال الدنيا كلها هداية رجل واحد أفضل من حمر النعم ما هي حمر النعم الإبل الحمر كانت أنفس أموال العرب الإبل وأغلاها عندهم الإبل الحمر الجميلة غالية الثمن يقول واحد يهديه الله على يديك خير لك من حمر النعم وهذا ليس لعلي لي رضي الله عنه وحده بل للأمة قاطبة والرسول عليه الصلاة والسلام إذا خبر وعلم معاذ أو خبر وعلم علي أو علم أبا هريرة أو علم أبا ذر أو أبا الدردى أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فإنما يعلم الأمة قاطبة من أولها إلى آخرها من زمن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالمرء حينئذ لا يحقر نفسه. رأى رجلا ما عنده انحراف عن الصراط المستقيم، يخاطبه برفق ولين، ويدعوه إلى الله، ويراقبه في الخير، ويحذره من الشر، ويحذره من عاقبة أمره. لو مت وأنت عن المعصية ماذا تكون معالك؟ هل تحب أن تلقى الله عن سكران؟ هل تحب أن تلقى الله وأنت زان لم تتم من زناك هل تحب أن تلقى الله جل وعلا وأنت غير صائم في شهر رمضان فالعاقل يحب عند آخر عمره أن يكون على هدي أحسن الناس فيوعظ برفق ولين إن استجاب فالحمد لله نعمة عظيمة لك وله وإن لم يستجب فأنت ظفرت بالخير وأمره إلى الله حينئذ تقول في نفسك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لكن أنت أيها الداعي ما دام أخلصت دعوتك لوجه الله جل وعلا فأنت ماجور على كل حال استجيب لك أولم يستجب لك لأنك بلغت عن الله بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت به فأنت مأجور ولك أجر ولا تحقر الإجابة لا تقول هؤلاء الجماعة ما فيهم خير أو كذا أو كذا أو معروفهم ما يستجبون أو عندهم شقاوة أو نحو ذلك ادعهم إلى الله جل وعلا تقوم عليهم الحجة وقد يستجيب لك واحد او عشرة او عشرات ما تدري فاذا استجاب لك واحد فهو خير لك من الدنيا وما فيها خير عظيم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم قال رحمه الله يدعوكون ان يخوضون من يترى سيتولى يعني يتناقشون يتساعلون من سترى يتولى الراية من سيعطيه الرسول الراية من ينطبق عليه هذا الوصف الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلى آخرة ففهم من هذا الباب وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا حسب استطاعة المرء إن كان عالما فبحسب علمه وإن كان علمه قاصر فبحسب ما يستطيعه هو ويعرفه ويتبين هو له والأمور الشرعية والحمد لله هي أنواع منها ما يعرفه كل أحد ويصلح للدعوة إليه كل أحد إذا رأيت إنساناً عنده شيء من الشركيات تنصحه وتحذره من سوء العاقبة رأيت إنسان لا يحافظ على الصلاة يتخلف عن صلاة الجماعة تنصحه وتستر عليه تنصحه سرا فالمؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح والعياذ بالله ولا تفضح إذا وقعت على عورة من عورات أخيك المسلم أو طلعت على زلة من زلاته أو معصية من معاصيه لا تفضحه وتتكلم به في المجالس وجدت فلان يعمل كذا فلان يعمل كذا إلى آخره هذا لا يجوز لك انصحوا واستر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قول السائل رجل صلى الفجر بجماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين فهل تغني عن القيام بأداء عمرة في رمضان إذا صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى فذلك خير عظيم ولا يقال إن هذا يكفي عن هذا وإنما له أجر حجة وعمرة كما جاء في الحديث له أجر حجة وعمرة لكن ما يقال إن جلوسه يكفي عن عمره في رمضان أو يكفي عن كذا وإنما له ثواب عمله هذا ويحرص المسلم على أبواب الخير كلها ولا يقول يكفيني هذا عن هذا وإنما يحرص على ما يستطيعه من أبواب الخير يقول السائل جئت لمكة لمهمة وكانت نيتي أن أعمل عمره ومدة الإقامة شهر وقد دخلت مكة ولم أحرم فهل يجوز لي فعل عمرتي الآن وأنا في مكة ومن أين أحرم أولا قلت إنك جئت في مهمة وفي نيتك العمره ما دام أن في نيتك العمره فعليك الإحرام من الميقات ولا تقل نيتي العمره إذا دخلت مكة أخرج بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع إلى التنعيم نقول لا يا أخي لست أنت ولا أنا ولا غيرنا الذي يحدد المواقيت المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إنك دخلت مكة بدون عمره بدون إحرام نقول عليك أخي أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه فإذا عدت إلى الميقات الذي مررت به وأحرمت منه فعمرتك صحيح ولا شيء عليك وأما إن أحرمت من الحل دون الميقات من التنعيم ونحوه وأنت في نيتك حينما توجهت من بلدك العمرة فيجب عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام يقول السائل هل لي أن أرجع ببعض المشتريات على أن تكون من زكاة مالي؟ تقول أرجع ببعض المشتريات على أن تكون من زكاة مالي لا لأن حسن الأداء في البيع والشراء هذه خصلة طيبة. وفيها براعة للذمة وإعطاء الإنسان حقه أو أكثر من حقه تؤجر عليه لكن ما تعتبر هذه الزكاة لأنك قد تعطي هذه الغني كما تعطيها الفقير وإنما الصدقات تخرج بنية الزكاة وتعطى لأهل الزكاة لأهل الزكاة وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية يقول السائل هل تخرج زكاة المال على رأس المال أم على الأرباح فقط زكاة المال على رأس المال والربح فمثلا عندك في رمضان الف ريال مثلا تتاجر به او مئة الف ريال تتاجر بها في رمضان الثاني صارت مئة وعشرين الف ريال نقول تخرج الزكاة من المئة والعشرين على حساب المئة والعشرين فالزكاة على رأس المال مضافا إليه الربح فربح التجارة حوله حول أصله لو كان عندك مثلا مبلغ من المال مئة ألف تشتغل بها 11 شهر وهي مستقرة ما تزيد أو تزيد أحيانا وتنقص أحيانا وفي الشهر الثاني عشر زادت زيادة بينة صارت المائة الألف مئة وخمسين ألف فالخمسين هذه